اللهمَ لا يستجيبَ له إلا يومَ القيامةِ وهم عند دعائهم وهم عند دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم عداء و كانوا بعبادة مكافرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَقُّ مِمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْنُنُوا عَلَيَّ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَأَعْلَمُ بِمَا تُظْنُونَ فِيهِ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 القرآن صرفن الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين تأخذوا من دون الله قربانا الآلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون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 وَمَن لا يَجِدْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أُنْيَا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى